أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم مع القراء عبد الباصط عبد الصمد رحمه الله شيخ أبو بكر الشاطري عبد الباري الثبيتي مصطفى اللاهوني والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباصط عبد الصمد رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذين إِنَّ وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ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 أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَأَوْلَى لَهُمْ أَجَلٌ مُّسَمًّى اذب ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلون كفي العذاب وان جهنم لمحيطه بكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم وَمِنْ تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فَإِنَّ يَا يَعْبُدُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غرفا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 اتِ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَاكُم وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ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 أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن ألف لام ميم غُلِبَ تِرُوب الأرض وهم من بعد غنبهم سيغلبون في بضع سنين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 غَرِ فِي انْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّكَ لَفِي رَنٍّ بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا شَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمَرَ بَنَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرَ بَنَا وَأَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمَرَ بَنَا أَكْثَرَ بِمَّا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السوء آنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ 112. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون وَلَمْ يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا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 انت تنتشر ومن اياتي ان خلقناكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليذا وجعل بينكم موده ورحمه إِ فِي ذَانكَلَ آيَاتِ لِقَمةَ فَكَررُود وَمِنْ آيَاتِهِ خَلقُ السَّموَاتِ وَالأَرضِ وَختِلَافُ لسِنَةِكُم وَأَلوَانِكُم إِ فِي ذَلِكَ لَ آيَاتِ وَمِن آيَاتِهِ مَنَامُقُم بِالَّلِِ وَنَّهَارِ وَبتِ غَُقُم مِ فَقْللِه إِ فيِي ذَلِكَ ل آياتِ لقَومِسمَُود وَمِن آيَ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 ومن آياته أَن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض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 أَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَن تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَن فُسِقُوا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ